الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله من ما خلق الله الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله الحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات ربنا لك الحمد لك الحمد من السماوات والأرض ومن الامع ومن امع اشتم من شيء ايرد ما قال العبد وكلنا لك عبد إلهنا إلهنا تمنورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فأعطيت فلك الحمد بسط يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاء وأنها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الطر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب We are in the one, one, من وأعيننا من الخيان إنك تعلم قائمة الأعين Maaf, no, maaf, no, no. فلم يفرح جودك واسع جودك واسع وفضلك عظيم إلى Yeah, I I'm لغتن <تصفيق> العسر Gracias. وكان بيتلا واطعمتنا وامناتنا بخلانا بفضلك يا سميع الدعاء ما همش في ما ومنهم من ومن كان منهم مضمونا فكشفا ومن كان منهم مريضا ومن كان منهم بريضا بس من مرض sa <laughs> يا رب العالمين الله موفر لنا جميع Aku الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم إلهي مامات يا رب ثبتنا وثناق يا رب ثبتنا وثناق وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب من سجن ما يصفون Dan bersabul, bersama para ulama dan orang-orang Muslim,